الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقرب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتذر لو ما ذاب السائر وللذين كفروا بربهم غضاب جهنم وبأس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور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 ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسقهن إلا الرحمن إن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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما لا إلَّا اللَّهُ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأوْهُزُ الفَتَاسِ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 قل هو رحمن آمن به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ما أحكم غورا فمن يأتيكم بما